الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيتَنَا صَالِحًا لَئِنْ آتِيتَنَا صالحا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ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 سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فدعهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين.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 قُنِدُوا شركاءكم ثم مكيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون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 وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا نول اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون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 وَرَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ